فضيلة الشيخ عطية صقر نرى بعض الناس يجمعون بين الصلاتين بدون سفر ولا مرض ويقولون إن الدين يصر فهل ذلك أصل في الدين؟ روا البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وفي لفظ الجماعة إلا البخاري وابن ماجه جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر وعند مسلم في هذا الحديث قال فقلت لابن عباس بما فعل ذلك قال أراد ألا يحرج أحدا من أمته وأخرج الطبراني مثله عن ابن مسعود جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فقيل له في ذلك فقال صنعت هذا لألا تحرج أمتي والحديث ورد بلفظ من غير خوف ولا سفر وبلفظ من غير خوف ولا مطر ولم يقع مجموعا بالثلاثة في شيء من كتب الحديث أي بلفظ من غير خوف ولا سفر ولا مطر والمشهور من غير خوف ولا سفر هذا بعض ما ورد من الأحاديث والآثار في الجمع بين الصلاتين والعلماء في ذلك فريقان فذهب جماعة من الأئمة إلى الأخذ بظاهر حديث ابن عباس فجوزوا الجمع في الحضر أي في غير السفر للحاجة مطلقا ولكن بشرط الا يتخذ عادة وخلقا وذهب جمهور الأئمة إلى منع الجمع بين الصلاتين إلا لعذر وحكى البعض أنه إجماع ولا عبرة بمن شذ بعد الإجماع الأول وحدتهم في ذلك أخبار المواقيت التي حددت أوقات الصلاة ولا يخرج عنها إلا لعذر ومن الأعذار ما هو منصوص عليه كالسفر فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الصلاتين في السفر وكالمرض وأجاب هذا الجمهور على حديث ابن عباس الذي يقول بالجمع من غير عذر بأجوبة لا يسلم بعضها من المناقشة وعدم التسليم لكن أحسنها هو أن الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة من غير سفر ولا مرض ولا مطر كان جمعا صوريا بمعنى أنه أخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها فصلاها ثم جعل صلاة العصر في أول وقتها ليس بينهما إلا قدر يسير فيظن الرائي أنه جمع بين الصلاتين في وقت واحد لإحداهما والحقيقة أن كل صلاة وقعت في وقتها المحدود لها لأن لكل صلاة وقتا له أول وله آخر ولما كان أداء الصلاة في وقتها له فضله كان يحرص عليه الصحابة لكن ربما تكون هناك أعذار تمنع من المبادرة إلى الصلاة أول الوقت ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك احيانا ليرفع الحرج عن أمته وليعرفوا أن الصلاة في آخر وقتها وقعت اداء ولا حرج في التأخير ما دامت هناك حاجة وهذا الجواب ارتضاه ابن حجر في الفتح واستحسنه القرطبي ورجحه إمام الحرمين ومما يدل على أن هذا الجمع بالمدينة لغير عذر كان صوريا ما أخرجه النسائي عن ابن عباس بلفظ جاء فيه صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا أخر الظهر وعدل العصر وأخر المغرب وعدل العشاء فابن عباس راوي الحديث صرح بأنه جمع صوري هذا بعض ما قيل في بيان أن الجمع كان صوريا وأنه لا يجوز تقديم صلاة على وقتها ولا تأخرها عن وقتها إلا لعذر والله أعلم